أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع قبوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمتكم ما ذكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يذكيه من يشاء والله سميع العليم ولا يأترئ للفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل مَن يَعْفُو وَيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَظْهَرُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ بِعُرُوفٍ فِي بُيُوتِهِنَّ فَبِعِظَةٍ مِّنَ اللَّهِ عَظِيمٌ يوم تشهد عليهم ألسنة رلم أيديهم وأرجلهم لما كانوا يعلمون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورق كبير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 فاعوا لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتبون قل للمؤمنين يظهروا من أبصارهم ويحتضوا فرجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير مما يصنعون وقل للمؤمنات يظهرون من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليغربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ببعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عبرات النساء. وَلَا يَنْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِمَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ ذِينَتِهِمْ فَتُوْفُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إيَكُونُ إي فَقَرَاءَ يُونِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ ذا لِيمٍّ وَاللَّيْسَ تَعْفِي فِي الْلَّبِينَ لَا حتى نِكَاحًا حَتَّى يُونِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَرُونَ الْكِتَابَ مِنَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ كِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مَا لِلَّهِ الَّذِيِّ آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُمْ فَتَيَافِكُمْ عَلَى إن إِنْ أَرَدْنَتْ عَصُرًا لِتَبْتَرُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ نَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَعِظَةً مِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري قد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يغيق فلو لم تمتشنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويغرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويبكى فيها سبح له فيها الغدوب والآسار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 والله يرزق من يشاء بغير حساب، والذين كفروا أعمالهم كسراب من قيعان يحتبض من آل حتى إذا جاء أبوه لم يلبه شيئاً، فوجد الله عند أبوه فوفى حسابه، والله سريع. أو كظلمات في بحر الجيّه يُشَاب موج من فوقه موج من فوقه سحاباً ظلمات أعوها فوق الأرض إذا أخرج يده لم يكد وَظَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا مِنْ مِنْهُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الطَّيِّرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُجْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ هَرَدٍ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 وما أُلَهَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُو إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ عَرِضُوا وَإِيَّكُلَّ الرُّحْمَةُ يَأْتُوا إلَيْهِ في قلوبهم مرغ أم يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأضعنا وأولئك هم المفرحون يطع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ ويتقه فأولئك هم الفائشون وأقسموا الله لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنْ قُلْ لَا تُؤْسِمْ طَاعَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ